أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينسى كدوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينسى كدوما كيفما أتري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا لا ينساك دوما كيفما تحيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيره العبد ويعطي دون ما جزيل الأجر في الدنيا فسبحان الذي يهدي ويشفي خيرة العبد ويعطي دون ما حد جزيل الأجر في الدنيا جزيل الأجر في الدنيا أتدري من يجيب العبد أبد السوء وراء يجزي على المعروف جنات وأنهارا من يجيب العبد أبدى السوء أوارا أو ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا فقل يا ربي بلغني لدار الخلد والأمن ونفس كربتي عني وجنبني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 ne